فهو في ع ي ش ة ر ا ض ي ة و أ م ا من خفت موازينه فامه ه ا و ي ة وما أ د ر ا ك ماهيه نار ح ا م ي ة